بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكر فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا قرانا عجبا من تدبر القرآن حق التدبر عرف عظمه ربي عرف جلال قدرته وكمال جماله ولو أن قرآنا سُيِّرَتْ بِهِ الجِبَالُ أَوْ قَطَعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَةَ بَلِ اللَّهِ الْأَلْرُ يَمِيعًا من تدبر القرآن هانت الدنيا في عيني وسابق في الخيرات ونبس في الطاعات أَفَلَمْ يَعْسِى الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَأْ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم من تدبر القرآن عرف عظمة الكتاب الذي يقرأ والقرآن الذي يتنه أو تحل قريبا من تدبر القرآن جعل هواه وراء ظهره وقدم مراد الله مراد نبيه صلى الله عليه وسلم على كل مراد وهوى قرآنا عجبا الله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 كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن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 ربكم له من قبل أن العذاب ثم لا تنصرون تسجيلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم قرانا عجبا بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بن عواد الجهن الحرم المكي الله أكبر الله أكبر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 الله اكبر الله اكبر لا